لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ا ل س م ا ء ب ن ي ن ا ا ه ل ل ع ل و إ ن ا ل م و س ع و و ن ا ل أ ر ر ض ف ش ن ا ه ا ف ن ع م ا ل م ا ه د و ومن ن ك ل شيء خ ل ق ن ا زوجين ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن ففروا َُِ إ الى َ الله َِّ اني ِّ لكم َُ منه ُِْ نذير ٌَِ مبين ٌُِ